إلهنا دعوتنا, إلهنا دعوتنا إلهنا دعوتنا إلهنا دعوتنا فأدبرت قلوبنا واليوم جئنا ساقنا وجاءنا وخوفنا إلهنا دعوتنا إلهنا دعوتنا فاندثرت قلوبنا واليوم جئنا ساقنا رجاءنا وخوفنا رجاءنا وخوفنا, رجاءنا وخوفنا قد قلت فليتهم تمعنوا ليعرفوا قد قلت فليتهم تَعَالَوْا كَيَعْلَمُوا إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَبوَ لِمَا قَدْ أَسْرَفُوا تَبوَ لِمَا قَدْ أَسْرَفُوا فَنَا رَجَاؤُنَا وَخَوْفُنَا رَجَاؤُنَا وَخَوْفُنَا جِنَانَ كَنُتُ كَالرِّيَاضِ وَمَا مَضَى فَقَدْ مَضَى جِنَانَ كَنُتُ كَالرِّيَاضِ وَمَا مَضَى, فقد مضى وما مضى فقد مضى فقد مضى فقد مضى الهنا دعوتنا الهنا دعوتنا فادبرت قلوبنا واليومئذنا سقنا رجاؤنا وخوفنا رجاءنا وخوفنا لا تظنوا بالشتم من قد فرطوا لذيتنا لا تقمطوا بالشتم من قد فرطوا ولو ترت من عصوا فانت عدل مقسط فانت عدل مقسط عوتنا فادبرت قلوبنا واليوم جئنا ساقنا رجاؤنا وخوفنا رجاؤنا وخوفنا ربامن ننجوك الثبان ان جاءنا ملك المما ربامن نرجوك الثبان إن جاءنا انا ملك ما ما فاهدي القلوب بالودا والخير من قبل الفوات فاهدي قلوب فاهدي قلوب اله دعوتنا, دعوتنا فادبرت واليوم جئنا ساقنا رجاءنا وخوفنا رجاءنا وخوفنا يا رب فارج ما بنا واربط على قلوبنا يا رب فارج بنا واربط على نأستعر على عيوبنا نأستعر على عيوبنا الهنا دعتنا الى الهنا دعوتنا فاذبرت قلوبنا واليوم جئنا ساقنا رجاءنا وخوفنا, رجاءنا وخوفنا دعوتنا الى من دعوتنا فاذبرت قلوبنا واليوم اجئنا ساقنا رجاؤنا وخوفنا رجاؤنا, وخوفنا رجاؤنا, وخوفنا رجاؤنا وخوفنا وخوفنا إلهنا دعوتنا, دعوتنا الى دام تنا فاذرت قلوبنا واليوم جئنا ساقنا رجائنا وخوفنا رجاؤنا وخوفنا الهنا رجائنا